يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَبَا يَنْتُمْ بِذَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاقْطُبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وليكتب بينكم كاتب بالعرض ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب بينكم كاتب بالعرض ولا يأبى كاتب أن تو بتمنى ان انهو تليبت باليملل للذي عليه الحق واليتكل الله ربه ولا يبقى اسمه شيئا اليت والمهمل الذي عليه الحق والي تَسْلَاهُ رَبُّهُ وَلا يَدْرِصُهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيئًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَالْيُمِلَّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَعْدِلُ الْحَقَّ سبيئا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفلهم إلا إن لم يكون رجلا فرجل وام واتان مما تظنون الشهداء أن تضل يفداهما فتذكر احداهما الاخرى تألا لم يكون رجلا فرجل وام أن تضل إحجاهما تتذك وإحجاهما الأخرى ولا يأت الشهداء إذا وَلا إذا ولا يأت الشهداء إذا مادوا ولا صغيرا أو كبيرا إلى أجله وَلَا تَفْتَمُوا أَن تَفْتُمُوا صَغِيرا أو كَبِيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأبناء اكتب فكن اقصد عند الله واخون الشاده وعد حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلا أن تكون تجارة وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ فَارْشِدُوا إِلَى تَبَيَعِهِ وَلَا يُضَارَّ وَقْتَمَ وَلَا شَهِيرٍ وَلْيَحْلِفْ تَحْلِيفَهُ وَلَا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَإِن تَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ قُوَّةٍ لَّكُمْ وَاللَّهُ بكل شيء علي وَنُعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا قُمَّهُ فِي كُلِّ